وَإِذ أَخَذنا مِنَ النَّبينَ مثَاقَهُم وَمِن كَمِن النُحيَي وَإِبِ الَّحيِي مَ وَمُوسَوعسَابنِ مَْيَم وَإِذ خَدم وَأَخَدناَا مِنهُمْ مثَافًا غَليوى لَسْأَلَ الصَّادِقِينَ صِدثِم وَقَدنا مِنْهُ لثاقًا غَليو لَسْأَنَ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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ رَهِيبًا إِذْ جَاءَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ منكم وَإِذَا غَشَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَبَيَّنُوا النُّونَ بِاللَّهِ الْغُنُونَ وَإِذَا غَشَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَبَيَّنُوا النُّونَ بِاللَّهِ الْغُنُونَ هُنَالِكَ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 وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ويستأذن فريق منه النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كان عهد الله من قبل الأولين والذين الأرباع وكان عهد الله من قبل الأولين والذين الأرباع وكان عهد الله مسؤولا